ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر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 وَل إِنَ ذَقُنَ لِي سَانَ مِنا رَحمَّةَ سَُُّ نَ زَعَنَّهَا مِنهُ إِهُ لَ يَأُوسُ بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا ورحmati اولائك لهم مغفرة واجر كبير فلعل لك تاركون بعض ما يوحى اليك وضائقون صَادِرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَيَقُولُوا اللَّهُ على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من فهلنتم مسلمون مَنْ كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهمون عَمَّا لَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أولا إِكَ اللَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنَ رب فيه ويatلوه شاهد من هو ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمه أولائك يؤمنون به ومن يك فبِهِم مِّنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَا نَوْ اللَّمُ مَِّ نِفْتَرَ عَض اللَِّ كَذِبَ أُلائِكَ يُعرَضونَ عَ رَِّهِم وَيقولُلُ لَش حَدُهَا أُل إَِّذينَ كَذَبُوا عَ رَب ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بلا آخرتهم كافرون لاَ إِلٰهَ كَمْ يَكُونُ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيًّا يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يس فَأَعْرَضُوا عَنِ السَّمْعِ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ لا جرم أنهم في الآخرتهم لخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهمون نَتْهُمْ فِيهَا خَارِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَلَمَا وَلَا صَمٌّ وَالْبَصِيرُ وَالسَّمِيعُ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي وخاف عليكم عذاب يوم نليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين همون راذلنا بادي الرأم وما نراك اتبعك إلا الذين همون أراثلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أراه فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا وَمَا عَلَيْنَا أَن نَّجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو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 لكم عندي خزائن الله ولا اعلم اللہ ولا اقول ملک ملك ولا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يوتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إِنِّي إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَ نَافَتَ عُدْتَ جِدَالَنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الص... وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّمَا يَاْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِنْ شاء.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 رو یج رمی و نریج رو وَأُ إِلَىٰ نُوحٍ نَّهْنُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَأْسَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالُوا إِن تَتَسَخَّرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء اِنِ النَّيْنِ وَاَهْلَكَ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ إِلَّا مَنْ وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومر وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي الماء قَالَنَا نَاصِمَ الْيَوْمَ مِنَّا رَبِّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَحِيم وَحَال بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَا مِنَ المغرقين. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على وَكِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ وَالِمِينَ وَنَادَى نوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ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 إِنِّي أَعِيذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَ كَمَا لَيْسَ لَهُ لي عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن أمنئكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلاك وَأَمَّا مَنْ سَنُمَتِّعُهُم ثُمَّ يُمَتَّسُهُم مِّنْ لَّعْنَتِنَا لَا عَذَابٌ لَّيِيمٌ تِلْكَ مِنَ الدَّآئِ وتعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد ود قَال يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا يا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا نَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئت سَنَا بَيِّنَةٌ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اتَّبَعْنَاكَ بَعْضًا وآلِهَتِنَا بِسُوء قَال إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بِئُ مِن مَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِ سَأَقِيدُ نَجْمًا سَأَقِيدُ نَجْمًا ثُمَّ لَنُظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ما من دابة لله وآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف قوما غيركم ولا تظرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفير ولما جاء مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بآيات رب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 قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهى كِم مَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيب قُلْ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بينة ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ لَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُّوءٍ إِنْ فَیَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ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 قالوا سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما يَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا مُرْسِلُونَ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قال إِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ مِنْ وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا عَلِي شَيْخٌ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ تعجبنا من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت ان هو حميد مجيد فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى جَادِلُونَ فِي قَوْمِهِ قَوْمُ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ نواهم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 اطْهُرُوا لَنكُم فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رشيد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 ديد اولو يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك فسر بي اهل بقطع من الليل ولا يلتفت منكم لا حدون الامراهك انهم مصيبها ما اعصابهم انما وعدهم الصبح الا الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ننبود مرحبا سومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد